ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغرة أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد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 ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِلْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِيلٍ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مَتَانِيَةَ قْشَعِرْهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ هم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يطلي لله فما له من هاد أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ولقد قرّبنا للناس في هذا القرآن من كل مثال من كل مثال لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون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 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يطلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مطل أليس الله بعزيز انتقام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 كالكتاب للناس بالحق فمن اهتذا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل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 أم يَتَّقِ من دون الله مَخْرَجًا قل مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ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 لَفَتَدَوَّبِهِ مِنْ شُرُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سيئات مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ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 ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرثت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره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 شاء الله ثم نفخ فيه الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ هم قيام ينظرون إِنَّمَا الْعَزِيزُ بنور ربها ووضع الكتاب إِنَّمَا الْعَزِيزُ والشهداء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 حتى إذا جاءواها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم رسول منكم يثنون عليكم آيات ربكم